فَسْتَوْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ وَفِرًا الرَّحِيمًا وَلَا تُجَادِلُ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا Yastıxfun min an-nası ve la yastıxfun min Allahı ve huwa ma’hum ızd yubiyetun ma أنتم هؤلاء يجادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة، أم من يكون عليهم وكيلا؟ Vman yâmel suân avyâzlim nefsəhu, thumma yastawfirillâh, yâjidillâh rafûr al-râhîma. Vman yaksib ithman, fa inna